من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين من البر والأدب إذا جلست مع أبيك أن تنظر إليه نظر نظر نظر المتأدب وأن لا تشتغل بنظرك عنه يمينا أو شمالا واليوم من سوء أدبنا يذهب الواحد منا إلى أبيه أو إلى أمه ثم يسلم عليه ثم يمسك الهاتف يقرأ فيه ويكتب ويجلس ساعة وهو مشغول بهاتفه ما هو مشغول بأبيه ثم يزعم ويقول والله زرت أبي ساعة زرت أباك لحظة واهتميت بغيره هذا ليس من الأدب من الأدب يا إخوة اليوم إذا زار الواحد منا أبا وأمه ووالله يا إخوة والله من رزقه الله بأب فقد رزقه بنعمة عظمة لا يشعر بها إلا من فقدها ومن رزقه الله بأم فقد رزقه الله بنعمة عظمة والله لو كان طريح الفراش ولا يشعر بهذه النعمة إلا من فقدها فاذا زرت والدك زرت اباك او زرت امك فتادب بهذا الادب في النظر الى ابيك والنظر الى امك نظره المتادب من حقوق الوالدين, من حقوق الوالدين وقضى ربك الا تعبدوا الا